وكنا قد انتهينا من المفرد والمثنى والجمع ووصلنا إلى كيفية التثنية ومن ثم كيفية الجمع جمع مذكر سالما ثم كيفية الجمع جمع مؤنث سالم فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم نبدأ بكيفية التثنية بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم قدارين الصحيح إذا كان الاسم الذي تريد تثنيته صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح كرجل وامرأة وضبي ودلو ذت الألف والنون أو الياء والنون بدون عمل سواها فتقول رجلان وامرأتان ودلوان وضبيان <تصفيق> نعم التثنية يعني أن يكون المفرد اسم حمودة يدل على إثنين كما مر معنا <تصفيق> سابقا بزيادة يعرف في النون في حالة الرفع أو يائمون في حالات النصيل والجح وهذا الموضوع يعني سهل ميسر موجود في ال ال من انواع أنواع التذكير والتأكيد فيقول يقول الشيخ إذا كان الاسم الذي تريد التثنية صحيحا أو منزلا منزلة الص مثل عن غضي ودلون هذا شبيه بالصحيح اللي هو منتهي بياء لازم ما قبلها ساكن تضيف الالف والنون او الياء والنون والرجل الرجل امرأتان امراه امراات هذا شبيه بالصحيح لانه منتهي بياء لازم ما قبلها ساكن دلو ايضا تزيد ألف ونون ضبياني دلواني ضبيين دلوين وهكذا حسب الموقع الاعرابي حسب الموقع الاعرابي طبعاً هنا الشيخ استخدم بكلمة بدون لاحظوا بدون عملي سواها يعني بدون أن تضيف أي عمل آخر أو تقوم بأي عمل لا حذف ولا إضافة ولا زيادة ولا أي شيء وهذا واضح تماماً الأفصح ان نقول من دون الأفصح هي أن تقول من دون لكن الأخصى كما ما أذكر أجاز بدون ويعني وجد كثيراً من يعني العلماء والنحويين يستخدمون كلمة بدون وهذا وهذا ما نجده أيضا الشيخ الحملاوي يستخدم كلمة بدون والاصل هي من دون أو دون لكن يعني لها وجه في الاستخدام هذا إذا كان الاسم صحيح بزيادة ألف يوم ماذا إذا كان اسم منقوصا منتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها تفضل قال المنقوص إذا كان منقوصا محذوف الياء كقاض وداع رددتها في التثنية فتقول قاضيان وداعيان نعم هذا واضح منقوص كما يعني مرمانا سابقا هو الاسم المعرب المنتهي بياء اللازمه مكسور ما قبلها وعلمنا علمنا بانه سمي منقوصا لانه تنقص بعضه في حاله التنكير قاض وداعم في الياء فاذا الان قاض وداع مخذوف الياء تعود الياء وهذا يرشدنا إلى أن القاضي تثنى على على على ظاهرها يعني طالما اليا موجودة فمثل مثل الاسم الصحيح كل القاضيان الداعيان الراعية لكنه كذب النكرة لأنه الأصل في التثنية أن تكون النكرة الأصل في التثنية أن تكون للنكرة إذا إذا ف كان ملقوصا محووف الياء قاض وداعي قاض القاضي الداعي الراعي المخامي اسم الملقوص متبين لازم أكشور ما قبلها ردتها في التثنية التثنية تعيد الأمور إلى أصولها تعود لها فتقول قاضيان وداعيان وقاضيين وداعيين رأيت قاضيين مررت بداعيين جاء داعيان لا قاضيان الى هذا واضح والاسم المقصور قال المقصور إذا كان مقصورا وتجاوزت ألفه ثلاثة قلبتهايا ياء كحبلة ومستدعى فتقول حبليان ومستدعيان وتذ قحقران وخوزلان بالحذف في تثنية قحقرة وخوزلة وكذا تقلب ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها كفتيان ورحيان في فتن ورحة فرارا من التقاء الساكنين لو بقيت وحذر من التباس المفرد بالمثنى حال إضافته لياء المتكلم لو حذفت وشد في حما حموان بالواو وكذا إذا كانت غير مبدلة وأم وأميلت كمتى علما فتقول في تثنيته متيان وتقلب ألف المقصور واو إذا كانت مبدلة منها كعصا وقفا فتقول عصوان وقفوان وشذ في رضا رضيان بالياء مع أنه واوي وكذا تقلب واو إذا كانت غير مبدلة ولم تمل كلدى وإذا مسمى بهما فتقول لدوان وإذا وان المقصور طبعا هو الاسم المنتهي الذي بفتحه قبلها ننظر إلى الاسم المقصور إما أن يكون ثلاثيا أو من ثلاثي رباعي خماسي سداسي لحسن رباعي خماسي طيب إذا كان ثلاثيا فنعيد الألف إلى أصلها في التسمية فتى يفتي فتا يا أصلها أصلها يا فتا نضيف الألف والنون بعد ذلك أو الياء والنون فتيان فتيين إذا كان أصلها الألف إذا كان أصل الألف الواو عصى عصى يقولuar عصوان نعيد الألف إلى أصلها يعني بمعنى engineering 언�見 الألف طويلة فأصلها الواو إذا ألف مكسور على صورة الياء فأصلها الياء فتعود إلى أصلها هذا إذا كان الاسم ثلاثيا إذا كان اسم المقصور ثلاثيا أما إذا كان رباعيا فأكثر أي أكثر من ثلاثي فتقلب الألف ياء دون النظر إلى أصلها دون النظر إصابة المبحث المباحة بكل إجازة وبكل وضوح. ثلاثي تعاد الألف إلى أصلها الياء أو الواو أكثر من ثلاثي تقلب الألف ياء سواء أكان أصلها واوا أو يعني لا ننظر إلى أصلها إنما نقلبها ياعن في التثنى. مصطفى مصطفى ياعن ثم يفصل الشيء إذا كان مقصوراً وتجاوزت ألف وبدأ بالأكثر من ثلاث حروف أربعة حروف أو خمسة حروف. قلبتها ياعن مباشرة خبلة خبليان وسنجد ذلك في جمع المؤنة مستدعى مستدعيان مستدعيين خبليين تكون خبليان ومستدعيان في حالة الرفع في حالتي النصب والجر حبليين ومستدعين قال من الشذوذ ورد بعض الكلمات على غير القاعدة قال قهقران قهقرة لم يقل قهقريان قال قهقران وخوزلا من خوزلا من خوزلا لم يقل خوزلان قال لم يقل خوزليان قال خوزلان خوزلان بالحذف في تثنية قهقرة وخوزلان وهذا من أشر لكن القاعدة أن الألفة تقلب يا أن الألفة تقلب يا والخوزل هي يعني مشي فيها تفاقض خوزلان تكون مشي مشو فلان خوزلان يعني مشي ثقيل طيب وكذلك قال تقلب يا إذا كانت ثالثة مبدلة منها تقل في المقصور المؤلف مثلا سحو ننظر إلى أليفه. ما أصل ألفه إذا أصلها الياء تقلب ياء أصلها واو تقلب واو وهذه أيضا في الرسم الماء يطلح ذلك واضحا فالأصلها واو تكتب ألفا طويلة الأصلها ياء تكتب على صورة الياء تكتب على صورة الياء وكذا تقلب ياء إذا كانت ثلاثة مدة فتاة تقول فتايا رحى تقول رحيان فتيين و في كلمه فتى و يعني كلاهما الان منتهي فتى و كلاهما منتهي بالف بالف لاحظتم يعني هو لو سالنا لماذا حذفت هنا او قلبتيان لماذا قلبتيان فتى فتيان كلاهما منتهي فتى و كلاهما منتهي بالف ساكنه و الف التثنيه ايضا كانت ساكنه فلو ابقيت الألف دون قلب لالتقى ساكنان على غير ذلك تعين قلب الألف ياء متحرك فرارا من التقاء الساكنين يعني لو سأل سائل لماذا نقلب الألف ياء نقول لأن الألف في نهاية فتى ورخى اسم المقصور ساكنة وألف الاثنين أيضا ساكنة ألف الاثنين ساكنة ف لذلك خروجا من التقاء الساكنين تقلب الالف يا أن متحرك يا أن متحرك قل فاتها يا فتيان فاتة تحركت بعد الف فتيين وهكذا نعم قال فرارا لاحظوا قال فرارا من التقاء الساكنين لو بقيت يعني لو بقيت الألف في رحها وفتها كان يبقى لدينا ساكنان ولا يلتقي ساكنان عند العرب إلا في حالات معينه ذكرت وثق وحذرا من التباس المفرد بالمثنى حال إضافته لياء المتكلم وهذه مرفوضه مهمه لو حذفت كيف يعني وحذرا من التباس المفرد بالمثنى لان المفرد لأن المفرد حال اضافته لياء المتكلم لان فتى لكضيف الياء المتكلم ماذا تقول تقول فتايا تقول فتايا طيب فتايا الان اذا ما حذفت ال ال ال اذا ما حذفت الالف في في التثنيه اختلط الامر بين المثنى وبين المفرد في حاله اضافته الى ياء المتكلم قال بعد ذلك شذ في حمن خمن خيوان يعني قلب الالف واو وهذا من باب الشذوذ لان هذه الف مقصوره الف على صوره الياء واصلها ياء فيجب ان, تقل أن تقلب ياء لكن هنا قلبت واو القياس حمايان القياس حمايان على طول لانه من من حماه يحميه حماه يحميه حماية حما من معنى حمايه, حماية, حماية, مع حماية فهو من فعل خماه يحمي حمايه والحما كما تعلمون هو المكان المحظور الذي آآ لا آآ يقرب يعني الذي يدافع عنه الانسان يدافع عن الانسان إذا هنا في حما في تثنيته هذا ليس على القاعدة أما القاعدة والقياس فتقول حمايان ثم يقول وكذا إذا كانت غير مبدلة يعني كانت الالف غير مبدلة من من الياء وأميلة كمتى على من يعني شخص اسمه متى ويقولون متى يقولون متى يعني كأنه مال والألف إلى الياء فتقلبوا ياء اتبعتم؟ ادلعت شخص اسمه متى يقولون متى في الإيمالة متى. فهنا كأنها مالت إلى الياء لذلك تسنى متى تسنى متى, يعني. تسنى متى يعني. طيب وإذا كانت ألف المقصور الثلاثي أصلها الواو إذا كانت تقلب الألف المقصور واو إذا كانت مقدلة منها أصل الألف واو عصى و قفا و عصا يعصو أصلها واو أصلها واو وخلطة الألف الطويلة أصلها واو تقلب واو في التثمين عصوان وعصوين قفوان وقفوين فتكون عصوان وقفوان وشد أعطانا للشذوذ الآن وشد في رضا رضا رضا رضايان في المفروض رضوان المفروض رضوان لأن الألف هذه أصدها رضوان صح تقول رضا يرضى رضوانا فالأصل هو الواو الأصل هو الواو لكن ما ورد عليه سال العرب رضايان وهذا من الشاس سيبوي يجيز يقول رضوان يكون رضوان يجيز على القياس رضوان وهذا اصل على اصل القارب وكذا تقلب واوان اذا كانت غير مبدلة ولم تمال ما في ايمالي ايمالي لا يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شخص, لدى أو شخص إذا تكون لدواني وإذوان وهذا يعني من القليل النهجة تهى الآن من تثنية المطفور وينتقل الآن إلى تثنية الممدود تفضل قال وإذا كان ممدودا فيجب إبقاء همزته إن كانت أصلية كقراء ووضاء في تثنية قراء وضاء الأول الناسك والثاني وضيء, وضيء الوجه ويجب قلبه قلبها واوً إن كانت للتأنيث كحمراوان وصحراوان في حمراء وصحراء قال السرافي إذا كان قبل ألف التأنيث واو وجب تصحيح الهمزة لالا يجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف كعشواء فتقول عشوان والكوفيون يجيزون الوجهين فيها وشذ حمرايان بالياء وخم وخم فسان و وعاشوران وقرفسان بالحذف في تثنيه خنفس وعاشوراء وقرف فصى خلينا خلينا بعدين ناخذ الوجه, في الوجه, في الوجه, في الوجه الآلة الممدود لدينا له آه يعني آه ثلاث حالات إما أن تكون همزه الممدود أصلية مثل كلمة قراء والضاء إن شاء إن شاء إن شاء والضاء وضع قراء قراء الأصل فالأصل هذه الهمزة أصلية موجود في أصل الكلمة فهذه الهمزة الأصلية تبقى على حاله في التثنية مثل اسم صعيد والضاء والضاء قراء قراءان انشاء انشاءان انشاءين إنشاء، إنشاء، وهكذا اذا اذا الهمزه الاصليه موجوده في اصل الكلمة ليست زائده للتانيث وليست منقلب عن اصل فهذه تبقى على حاله مثل مثل الاسم الصحيح انشاء انشاءان انشاءين إنشاء، والضاء وضاءان وضاءين قراء قراءان قراءان قراء، لأ لدينا الحالة الثانية أن تكون الهمزة مزيدا للتأنيس مثل حمراء وصفراء وشقراء وعذراء وبيضاء وصخراء وما إلى ذلك هذه ال ال الهمزة تقلب وان هذه الهمزة تقلب وان صخراء صخراء وان حمراء حمراء وان حمراء وين صخراء وين بيضاء وان بيضاء ااا وين, وين. وهكذا الحالة الثالثة أن تكون مبدلة يعني من المقلب عن أصل مثل كساء مثل كساء أصوى كساء يكسو وأصوى كساو يعني الهمز هذه أصوها واوي اصلها و وا حياء, حياء اصلها يا اصلها جاء فهذه يجوز فيها الوجهان يجوز الوجهان يعني يجوز أن تبقيها على أصلها ويجوز أن تقلبها واوي ويجوز أن تقلبها وواد. إذا لدينا إما أن تبقى الهمزة على أصلها وإما أن تقلب أن تقلب وواد تبقى على أصلها هذه إذا كانت الهمزة من أصل الكلمة. إذا كانت همزة مثل من في أصل الكلمة أنشاء أنشاء أنباء انباء أنباء الضاء القراءة إلى آخره. ترى فهذه تبقى على أصلها. أما إذا كانت المزيدة مزيدة للتأنيس هذه تقلب واو إذا كانت من عن أصل يجوز قلبها للواو ويجوز ل على حي <تصفيق> إذا كانت الهمزة مزيدة للحاق أيضا للحاق مثل قباء وعلباء أيضا يجوز فيها الوجه أيضا يجوز فيها الوجه إذا إما تبقى على حالها وإما تقله وإما ووإما يجوز الوجه وهذا الآن, الآن هنا يفصل الآن قال إذا كانت أصلية قرآن والضاء أني إذا قراء وضاء الأول الناس الثاني تلقى على فن. الوجه الثاني القلب يجب قلب هواه هذا إذا كانت الهمزة للتأنيس مزيدة للتأنيس حمراء صفراء خضراء بيضاء عذراء لحم تحمرواني وصحررواني في حمراء السيرة في ماذا يقول لدينا هنا فائدة إذا كان قبل الف التانيث واو وجب تصحيح الهمزه يعني لا تقلب واو تبقى على حالي لئلا يجتمع واوان ليس بينهما الا الف مثل عشواء لاحظوا عشواء لان عشواء الالف هنا مزيد للتانيث الهمزه للتانيث لكن هنا مسبوق قبل ألف التانيث لدينا واو إذا قال عشوآآن ما قال عشوآآن حتى لا يجتمع بينهم بينهما فقال عشوآآن لحظتم الإعلاء لو بدي علها بيقول عشوآآن في حالة التصحيح عشوآن اذا لم يعله ولم يقلب الهمزه وآآن الكوفيون الكوفيون يجيزون الوجهين فيه يعني الكوفيون يكون عشوآآن وعشو وعشوآآن يقلبون على القاعدة الهمزة إلى واو لأنه هذه مزيدة للتأنيث وا أو يلقونها على أصله يجيز يجيزون الوجهين ثم يقول لدينا مثل حمرايان في طول قال هذا من قال حمرايان من الشاف قال حمرayan من الشاف وكونفسان وعاشوران وقرفسان حدث يا ابن الحدث بالحدث كونفسان أصوات كونفسان فيها همزة حذفها عاشورا هذا في الهمزة أيضا هذا من الشاب الحذف في تنفيذ خنفسا وعاشورا وقرفوسا القياس هو حمراء وان لأن ألف وفي خنفسا القياس خنفسا وان قياس خنفسا وفي عاشورا القياس عاشورا وان وفي قرفوسا القياس قرفوسا وان أما الشدود هو حذف الهمزة والالف منها. فهذا من طيب الحالة الثالثة تفضل رحمة الله. قال وإذا كانت همزته بدلا من أصل جاز فيه التصحيح والقلب ولكن التصحيح أرجح كيساء وحياء أصلهما كيساو وحياي فنقول كساوان وحياوان أو كساءان أو وحياءان يعني هذه الآن هذا من أصل كما قلت كساءس كساء. كسى كسا يكسو هدو دائم الشعر أو المصدر كسى يكسو فهذا أصل هواو زي المردل من أصل فيجوز التصحيح والإعلاج تصحيح تبقى على حالها والإعلاج تقلبها وواوا تقلبها وواوا فيجوز تقول كساء ويجوز أن تقول كساوان حياء لاصل في الياء يعني خيا يحيا فاصل هياء حياء خيياء حي فهذه اصل هياء تقول اذا كساوان وخياوان أو او كساء و حياء و اذا كانت الالف منقلب عن اصل جاز التصحيح تبقى على حالها وجاز العلاقة قلبها وقلبها وو. وكذلك لكن يكون ال الأرجح ما هو الرأي الأرجح الـ الأرجح التصحيح وليس إعلامه. الأرجح تبقى على حالها وعدم قلبها وو. لكن مع جواز قلبها وو. توجد أمثلة للإلفاق مثل ألباء وقوباء وما إلى ذلك أيضاً يجوز فيها الوجه. تفضل يا أبو عبد الله. قال وإذا كانت هم همزتكم للالحاق كعلباء وقوباء بالموحده زيدت الهمزه فيهما للالحاق بقرطاس وقرناص بضم بضم فسكون وهو انف الجبل ترجح القلب على التصحيح فتقول علباوان وقوباوان او علبا أن وقوبا وقيل التصحيح فيه أرجح. إذا الآن إذا كانت الهمزه هنا للإلحاق للإلحاق كلمه كلمة بكلمة علباء وقوبا زيدت الهمزه فيهما للإلحاق بقرطاس وقرناس اخره يعني بضم فسيكون يعني ضم الأول وسيكون الثاني قرناس قرناس والقرناس هو أنف الجمع كما يقول الشيخ يقول ترجح القلب على التصفيح ويجوز الوجهان يجوز قلبها هواوا همزة تقلب في التسمية او يجوز يبقاؤها على حالها يعني على التصفيح فتقول علباءان وعلباوان وقوبآ, وقوبا وان بعضهم قال التصفيح أرجح وبعضهم قال الإعلال أرجح والوجهان جائزان اذا الممدود الممدود اذا همزته اصليه تبقى على حالها همزته زائده للتانيث زائده للتانيث وهي التي يمكن قصرها صحراء صحراء خمراء خمراء شقراء شقراء بيداء بيداء الى اخره فهذه تقلب واوا في غير ذلك يجوز الوجه ان كانت منقلبة أو كانت للحاق فيجوز الوجهات يجوز ابقاها على حالها ويجوز قلبها الآن تهينا من تريقة التسمية ينتقل الآن إلى كيفية جمع جمع الاسم جمع مذكر سالم وهو ايضا موجهد سنأخذه اليوم إن شاء الله كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالم الصحيح إذا كان الاسم المراد جمعه صحيحا زيدت الواو والنون او الياء والنون عليه بدون عملي سواها الفمذور لما المذكر السالم يتم بماذا يزاد واو ونون او ياء والنون على المفرد دون تغيير في اخره في المفرد نهائيا محمد محمدون تمام معلم معلمون معلمين نضيف الواو والنون او الياء فنقول اذا كان الاسم مراجع صحيح صحيح الآخر يعني ليس منقوصا ولا ممدودا ولا مقصورا اضيف الواو والنون الوا في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصفي والجاء المعلمون رايت المعلمين مررت بالمعلمين كفأت المعلمين الى طيب اذا كان منقوصا اذا كان منقوصا تفضل قال المنقوص وإذا كان منقوصا حذفت ياءه وضم ما قبل الوا وكسر ما قبل الياء فتقول القاضون والداعون أو القاضين والداعين أصلهما القاضيون والداعيون والقاضين والداعين وسيأتي سبب الحذف في اتقاء الساكنين. الساكنين إذن المنقوص اللي هو منتهي لازم مكسور ما قبلها تحذف الله نضيف الوا والنون ونضع ضم قبل الوا نضيف الياء والنون ونضع كسرة قبل الياء القاضي القاضون المحامي المحامون واو قبلها ضمن طيب إذا نحط بالحالتين نصب وجر القاضين قبل الياء كسرة يعني بما يناسب الحرف نضع كسرة مناسب الياء ونضع ضمة بما يناسب الواو اذا الاسم المنقوص وهو المنتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها تحذف هذه الاء الياء ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء وهذا واضح لا شك فيه وسبب الحذف هو لا يقال مش بشكل اسئل هو سبب التقاء الساكنين سبب الاتقاء. الاصل تقول الداع داعيون فالتقى ساكنان الياء والواو وقد يفتي الياء القاضي هذا هو الاصل التقى ساكنان قد الياء اذن تحذف الياء وتضاف الواو والنون علامه الرفع في حياة الرفعة ويوضع ضمن قبل الوا وفي حالتي نص والجر يا والنون توضع كسرة قبل أي المقصور المقصور وإن كان الاسم مقصورا حذفت ألفه وأبقيت الفتحة للدلالة عليها نحو وأنتم الأعلون وإنهم <تصفيق> عندنا لمن لمن ال وإنهم عندنا لمن المصطفين أصلهما الأعل الأ... الأعلون والمستفاف و والمصطفوين اذا المقصور المنتهي بالالف لازم مفتوح ما قبلها ايضا تختحد في ال ال ال الالف هذه ايضا التقاء سكت تحذف الالف لكن هنا نضع فتحة قبل واو الجماعه أو عفوا قبل الواو في علامه الرفع او قبل الياء التي هي علامة النصب أو الجر لذلك قال هم الأعلون الاعلون هي الاعلى الاعلى هذا اسم مقصور، منتهي بألف اللازم مفتوح ما قبلها. خذفنا هذه الألف ووضعنا علامة الرفع اللي هي الواو والنون حطينا فتحة قبل الواو. هذا يعني تسمعون أخطاء شائعة فيها. المصطفون خطم. لا يصح أن تقولوا المستفون، المصطفون المصطفين إذا الفتحة موجودة قبل الواو أو قبل الجاء. في حاله الرفع او في حالتي النص الوجه الفتحه قبل الواو او قبل الياء والالف معذوفه وايضا الالف معذوفه لالتقاء الساكنين والالف اسفل معذوفه لالتقاء الساكنين يعني يقال وانتم الاعلون نرسل لا يصح الاعلون يجب ان تضع فتحه دلائل لدينا الالف معذوفه وانهم عندنا لمن المصطفين لان المصطفين الاعلون الاعلى المصطفين اصله من الصفوه يعني اصلها واو مصطفين من اللي اصلها من الصفوه فهمتم بينما الاعلى وال... الاعلون وال... على يعلو على يعلو اصلها ايضا الواو اصلها ايضا من العلوم ايضا اصلها الواو قد اصلهما الاعلون والمصطفوين لكن الجمع دائما يرد الاشياء الى اصولها يرد الأشياء إلى أصولها فتصبح الأعلوون والمصطفون فتحذف الواو الأولى ويفتح ما قبلها للدلالة على الألف المحذوفة للدلالة على الألف المحذوفة إذن باختصار المكسور تحذف أليفه ويفتح ما قبل الواو أو الياء في جمع المذكر السالم. الاعلون المصطفون الاعلين المصطفين وهكذا في كل اسم مقصور نعم الممدود وحكم الممدود في الجمع حكمه في التثنية فتقول في وضاء وضاءون وفي حمراء علما لمذكر حمراون ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء علمين لمذكر ومما تقدم تعلم أن أولو وعالمون وأرضون وسنون وبنون وثبون وعزون وأهلون وعشرون وبابه ليست من جمع المذكر السالم وإنما هي ملحقة به نعم إذن الممدود كما في المسلم لدينا له ثلاث حالات إما أن تكون همزة أصلية تبقى في الجمع كما تبقى في المثنى والضاء والضاءان في المثنى في الجمع والمذكر والضائن والضائين قراء قراءون قرائين ايضا تبقى الهمزه على حالها إذا بالتصحيح وكانه اسم صحيح هذا إذا كان الهمزه اصليه كانت الهمزه للتانيث كما في المثنى إذا تقلب واوا تقلب واو اذا سميت واحد حمراء كما اذكر لها جنا مذكر سميت شخص حمراء فهو مذكر فتكون ماذا تقول حمراوون وحمراوين هذا جمع لمذكر على أساس أن هذه الألف زائدة لي على أساس ألف زائدة لي اذا إذا مقلبة أو للإلحاق يجوز الوجه يجوز الوجه لذلك قال حكم الممدود في جمع حكمه في التسمية القاعدة نفسها تطبقه سواء في التثنية أو جمع المذكر السالم بالنسبة للممدود، فتقول في وضاء وضاء في مثنقنا وضاء وفي حمراء علما لحظت القيف علما لمذكر، فما حمراء علم اسم علم لمذكر تقول حمراؤون ويجوز الوجه في نحو الباء وكساء الباء الحق وكساء منقلب عن أصل كساء يكسو يجوز سميت شخص كساء وسميت شخص الباء يجوز الوجهان الباء على مين للمذكره يجوز الوجهان يجوز تقول كساءون وكساء كساءين في وكساءون يعني جمع وكساءين في ال و والجر تطاط الواو او بدون وو ثم بعد ذلك يعطينا معي و هنا ان منا تقدم تعلم لأنه قلوا أعطنا الملحق بجمع المذكر السالم الملحق بجمع المذكر السالم قلوا لأنه ما بقى عليها مشروع جمع المذكر السالم قلوا وعالمون وأرذون أرذون وليس وستون يعني عفواً سنون سنون وبنون وثبون ثبون جمع آآ آآ ثبون جمع ثبت سبول جمع سبا والسبا هي جماعة من الناس جماعة من الناس والأصل فيها هي لو صغرنا نقول سبيه فلام الكلمة محذوفنا سبا لام الكلمة محذوف وهي جماعة الناس ومحذوف هلام الكلمة بدليل, تصغير بدليل تصغيرها على نقول سبيه نقول سبيه لأنه هي أصلا مشتقة من تبيت على الرجل إذا اثنيت عليه في الحياة ثم بعد ذلك لدينا عزون ونقولون عزون وعزون يعني بكسر العين وضمها وهي مفرد عزة مفرد عزة والعزة أصلاً من الناس عزة أيضا أصمة من الناس والجمع عزون وعزون وعزون كما ذكرت قبل, قبل, قبل قليل نعم وتجمع أيضا كما تكسير عزا على فعل تبعتم؟ تجمع على عزا وتجمع على عزون وعزين وأهلون وعشرون وبابها عشرون، تلاثون، أربعون، خمسون، ستون، ستون، ستون، تبين، تسعون وباب هذه ليست من جمع المذكر السالم كل إنما هي ملحقة به يعني ملحقة به بالحذ الاعراب من حيث الاعراب أعطان الملحق بجمع المذكر السالم لماذا؟ ماذا؟ لأنها لا تنطبق عليها شروط جمع المذكر السالم الذي سبق أن ذكرناه الأسماء التي تجمع جمع مذكر سالم سواء كان اسم علم أو صفة تلفها شرط من شر تلك الصوت نعم. الان بقي لدينا كيفيه جمع المؤنث السالم وجمع التحيه وهذا فيه تفصيل ان شاء الله تعالى سننتقل اليه في المجلس المقبل باذن الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته